ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوه وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاء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 شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بِآيَاتِنَا ولقاء الْآخِرَةِ فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون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 ان في ذلك لآيات للعالمين ومن آيَاتِهِ منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يتمعون ومن آيَاتِهِ يريكم البرط خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أمفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 ربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فستعلمون ان انزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلهم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا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 تَكْبِير إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا